بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله والذين أعلموا ام رب ذن وان هو الحق ام رب ذن فورا نم سياتد واصلح حالهم ذا 119. كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رب 119. حتى إذا أفخنتمهم فشد الوثاق فإما منا بعد وإن ما <mā> في لذعوا اول قتلوا في سبيل 119. كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم 110. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أحبط 119. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل ذب دمر الله зани камбин 119. يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها كَفَوْا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا كُلُر أَمَامٌ أَمْ نَحْنُ مَفْزُولٌ لَهُمْ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ يَتِنِّي يَا 121. قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم 122. أهلكناهم فلا ناصر لهم أَفَمَنْ كَانَ آمَنَ بِنَا وَعَمِلَ 121. التي وعد المتقون 122. وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من ت النُه خدُ فَّ وَسوُقم أَ حَممَم ف ق ماذا <تصفيق> قالا وذا فهل لي 118. فقد جاء أشراطها فأنا لهم 111. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال 119. ركر <تكرك> فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الموشي عليه من المرض 119. فأولى لهم طاعة وقول معروف 110. فإذا عزم الأمر فلو صدق 119. فألعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم مَا هُمْ وَأَمَّا تدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 117. قالوا للذين كروا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر 118. والله يعلم كَيه فَإِذَا تَ سَ مَن إِكَتُ يَُّرِبُ نَوجهُم وَأَذبهُ 111. وكره رضوانه فأحبط أعماله 112. أم حسب الذين في قلوبهم موض أن لن يخرج الله 119. ولو نشاء لأرينا كهم فنعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول اللَّهُ يَعْلَمُ مَا لَكُمْ وَأَنَّنَا حَتَّى نَعْلَمَ 129. وصدوا عن سبيل الله وشام 119. وسيحبط أعمالهم 110. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا انم الذين كفوا واصطدوا عن سبيل الله ليس مماط ثم ماتوا, ثم ماتوا 117. فلن يغفر الله لهم 118. 117. فإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم 118. فلا تهينوا 117. أنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم 118. إنما الحياة الدنيا لعبون وَإِن وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم 113. إن يسألكمها فيحفكم All right.